ألا تطعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ما رج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان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 ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آل إربك ما تكذبان دوات أفنان فبأي آل إربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان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 مدحمة فبأي آلام إربكوا ما تكذبان فيهما عينان للضآقة فبأي آلام إربكوا ما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان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 ما قصورات في الخيام فبأي آلام إربكوا ما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان